ستة. استمع إلى الكلمات واعدها. هل مهنة من, من من بل مسرح يوم استمع مكتبة مشغول أحمد أشكره مدرسة يخرج يركب